عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس ال78 من شرح المنظومه السفارينية في عقيده اهل الاثر عقيده اهل السنه والجماعه ولا زلنا معكم في كتاب الايمان وتكلمنا في المره الماضيه عن مساله التشريع مع الله جل وعلا واكملنا الكلام عن الشبه حيث ذكرنا عدة شبه يوردها الخصوم ومن هذه الشبه استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وكذلك استدلالهم حديثه صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نواجد وبشبهة قول عمر رضي الله عنه نعمه البدعه وكذلك شبهتهم في مساله التحليل والتحريم الوارده في الايات كقوله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبغي مرضات ازواجك وكذلك قوله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه وكذلك الاحاديث الوارده في ذلك وبينا مراد الله جل وعلا من هذه الايات ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الايات بفهم السلف الصالح اذ انه كما قلنا لكم ان كتاب الله جل وعلا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاضد ولا تتعارض وكذلك لا تنفكوا او لا ينفكوا فهمها عن فهم السلف الصالح وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان احداث قول لم يقولوه هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يستطع ان يفهم احدا من اصحابه لانه كما هو معلوم ان المستمعين منهم من يفهم الكلام ومنهم من يبلغه الى من هو اوعى من اما ان يكون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لم يفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بحامله هذه الامانه التي استودعهم الله عز وجل استودعهم اياها وحملهم اياها ايضا تكلمنا عن شبهه يوسف او شبهه النجاش اولا ونعيد الكلام فيها وكذلك شبهه يوسف عليه الصلاه والسلام وقلنا بان النجاشي كان يحكم بلاد الحبشه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه في السنه السابعه وقال لاصحابه ان اخ ان لكم اخا صالحا ان لكم اخا صالحا قد مات وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه صلاه الغائب هو وجه الاستدلال بقصه النجاشي ان النجاشي كما قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه انه لم يحكم بما انزل الله ولم يستطع ان يحكم بما انزل الله هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه او قريبا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وان قومهم لم يكونوا ليطيعوه وان قومهم لم يكونوا ليطيعوه ووجه يعني رد هذه الشبهه امر يعني بسيط جدا ان الاحكام الشرعيه مناطه او التكليف في الاحكام الشرعيه مناط بشرطين الشرط الاول هو العلم والشرط الثاني هو القدره فاذا عدم العلم وعدمت القدره فلا تكليف فاذا عدمت عدم العلم وعدمت القدره فلا تكليف كما يعني يقول الشنقيط وغير الشنقيط قال والعلم والعلم والوسع على المعروف شرط يعم يعم كله في تكليف قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالشرط الاول في التكليف هو العلم والشرط الثاني هو القدره ولذلك يعني كل اهل العلم يقولون بان من كان في الصحراء او كان يعيش في شاهق جبل او كان في غابه نائيه فانه يعذر باحكام الشرع حتى تبلغه ويفرقون بين من كان جهله بسبب الاعراض ومن كان جهله بسبب العجز وهو عدم وجود الشرع قال الله جل وعلا لينذركم به ومن بلغ وكذلك قد يبلغ الانسان الانسان قد يبلغ الانسان العلم فلا يستطيع ان يعمل به لا يستطيع ان يعمل به اما لعجز في جسده واما لعجز في قدرته على ذلك ولذلك هنالك قاعده سنتكلم عنها ان شاء الله ونعيدها في هذا الدرس ان شاء الله ان القدره التامه مع الاراده التامه تقتضي او الجازمه الاراده الجازمه مع القدره التامه تقتضي وجود الفعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة تقتضي وجود الفعل فالنجاش كما قلنا لم تبلغه كثير من أحكام الشرع حتى أنه لم يصلي الصلوات الخمس كما يقول الشيخ الإسلام من تيمية ومات وهو يصلي إلى بيت المقدس كيف لم يصلي الصلوات الخمس كانوا يصلون صلاتين قبل أن تنزل الصلوات الخمس مع أنها قد نزلت فيه مكه وهو قد توفي رحمه الله توفي في السنه السابعه بعد الهجره فلم تبلغه اصلا الاحكام الشرعيه التي كانت في مكه فكيف ستبلغه الاحكام الشرعيه التي نزلت في المدينه كاحكام السرقه وكاحكام قطع اليد وكاحكام الحدود بالنسبه و للزاني وبالنسبه لقاطع الطريق اذا كانت الصلوات الخمس وهي اهم فريده من فرائض والاسلام واظهر الشعيره او من شعائر الاسلام ومع ذلك لم تبلغه تفاصيلها لم تبلغه تفاصيل فبا بالكم بغيرها كذلك كانوا بادئ بدي يحكمون بما انزل الله عز وجل بالتوراوه بما انزل الله عز وجل بالانجيل ولا يقول عاقل أن ما أنزله الله عز وجل في التوراة أو ما أنزله الله عز وجل من أحكام في الإنجيل أنها ليست بحكم الله إن غاية ما يقال في ذلك أن هذه أحكام الله جل وعلا وإنما هي منسوخة وإنما هي منسوخة ولذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا بالتوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وطلب منهم أن يتلوها فأتوا بابن سوريا وكان أعور وأخذ يقرأ من التورا حتى بلغ آية الرجم أين آية الرجم؟ في التورا وهذه أحكام عقوبات كانت موجودة على بني إسرائيل فرفع فقال له ابن سامر ارفع يدك وقال له اقرأ يا أعور فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فإذا آية الرجم تلوح ولا يستطيع أحد أن يقول بأن آية الرجم ليست مما أنزله الله عز وجل فأتوا بابن سوريا وكان أعور بالتوراه في التوراة فان النصارى كانوا يحكمون ايضا بما هو موجود في التوراة وهو ما يسمى بالعهد القديم وما يسمى بالعهد القديم فهذا مما انزله الله عز وجل ولو حكم بما في التوراة لم استطع احد ان ينازعه من قومه ان النصارى في ان يحكم بما في التوراة انما نازعوه وهذه شبه ايضا ذكرناها لم ينازعه بانه حكم بما بالذي انزله الله في التوراه او بالذي انزله الله عز وجل في الانجيل وانما قام له رجل من قومه ينازعه في انه غير اعتقاده في عيسى عليه الصلاه والسلام من انه رسول الى انه من انه ابن الرب الى انه رسول ولذلك وضع كتب كتابا فيه اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا ان عيسى عبد الله ورسوله وقام عليه قوم وقالوا له سمعنا بانك قد بدلت دين الاباء فوتزعم ان عيسى عبد الله ورسوله فقال ماذا تقولون قال نقول بانه ابن الله قال وانا على هذا اشهد اي على ماذا على ما في الكتاب يشهد وهو ان عيسى عبد الله ورسوله فلا حجه لاحد في الاستدلال بالنجاشي واتهامه بانه حكم بغير ما انزل الله بل غايه ما يقال في ذلك ان التكليف له شرطان العلم والقدره ولذلك كان الراجح ايضا في هذه المسائل وهي مساله التكليف هل هل يكلف الانسان بمجرد الخبر ام بمجرد وصول الخبر هذه مساله اصوليه تكلم عليها العلماء ومثاله مثلوا له لو ان امراه مات زوجها في الجهاد مثلا متى تعتد بمجرد وصول الخبر اليها تبدا تبتدئ بالاعتداد ام تعتبر ما مضى من الايام مثلا امراه امراه توفي زوجها او قتل زوجها في الجهاد او توفي بعيدا عنها وبعد شهرين بلغها ان زوجها قد توفي او انه قد قتل ما الذي تفعلوا متى تعتد متى تعتبر العد ده هل من اول يوم ان قتل فيه او مات فيه ام بمجرد وصول البلاغ لها الراجح بذلك ان التكليف لا يكون الا بعد البلاغ ولذلك تستانف ولو كان قد توفي قبل 10 سنوات تعتد بمجرد سماع الخبر ولذلك ينبني على هذه المسائل مسائل كثيره وهي عدم القضاء عدم قضاء ما فات مما لم يبلغه الانسان به علم في هذه المسائل يعني ان كانت صلاه او كانت زكاه ان كانت زكاه او كان صياما فالتكليف يبتدئ من ابتدائي وصول الخبر هذه المساله مفهومه المساله الاخرى فيما يتعلق بيوسف عليه الصلاه والسلام انهم يقولون بان يوسف حكم بغير ما انزل الله هذه دعوه يعني دعوه كذب وهذه الدعوه تحتاج الى دليل بل هي طعن في رسول من رسل الله رسل الله ونبيا ونبيا من انبياء الله جل وعلا ولا يجوز للمخالف كما قلنا ان يزعم ان يوسف ان هذا من شرع من قبلنا لان من يقول بان بان فعل يوسف عليه الصلاه والسلام في الحكم بغير ما انزل الله اي انه حكم بغير ما انزل الله وان هذا من شرع من قبلنا هو تسليم لهؤلاء الناس بالباطل واذا سلم الانسان لخصمه بمقدمه باطله فما فما فما سينبني على هذه المقدمه سيكون باطلا ولن يكون حقا كما قلنا لكم في بدايه كتاب الايمان ان اهل البدع بنوا اعتقادهم في مساله الايمان على مقدمتين فاسدتين المقدمه الاولى قلنا بانهم قالوا بان الايمان هو التصديق ثم بعد ذلك على هذه المقدمه الفاسده اختلفوا في معنى التصديق هل هو تصديق القلب وحده او هو تصديق اللسان او هو تصديق القلب واللسان او هو تصديق القل والقول واللسان على خلاف فيما بينهم حتى خرج لنا مخانيث المعتزله بكلام لم يسبقهم اليه احد ان الانسان يصير في منزله بين منزلتين يخرج من الايمان الشرعي ويبقى في الايمان اللغوي فالكفر عندهم في اللغه معناه التكذيب وهذا الذي قد وقع في الزنا عندهم لم يكذب لكنه خرج من الايمان الشرعي فبقي في منزله بين منزلتين بين منزله الايمان الخروج من الايمان الشرعي وعدم الدخول في الكفر اللغوي في الكفر اللغوي وكذلك هؤلاء يعني الذين قالوا هذا من شرع من قبلنا وهم حزب التحرير ومن سار على شاكلتهم قالوا بان يوسف عليه الصلاه والسلام حكم بغير ما انزل الله لكن ارادوا ان يردوا على ان يردوا على غيرهم فقالوا هذا من شرع من قبلنا وهذا الكلام مردود من عده وجوه الوجه الاول كما قلنا لكم أن شرعنا وشرع اليهود وشرع النصارى بل شرع جميع الأنبياء كلهم واحد في أن الحكم لله جل وعلا حتى أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فالحكم هذه مسألة الحكم مسألة تتعلق بتوحيد الربوبية وتتعلق بالأسماء والصفات وكذلك يترتب عليها من لازمها توحيد الالوهيه وهو ان توحد افعالك وتحاكمك وعبادتك للذي يستحق الحكم ويستحق التشريع وهو الله جل وعلا وهو الله جل وعلا فلا حجه لهؤلاء الناس في هذا الكلام اذ ان الشرائع كلها متفقه حتى اليهود وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقال قبلها يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون الاحبار يصدق حفظهم كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفي ال نهاية الثالثة قال الله عز وجل في أهل الإنجير واللي حكم أهل الإنجير بما أنزل الله فيه في نهايته قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إذن شرعنا وشرع اليهود وشرع النصارى كله واحد في وجوب الحكم بما أنزل الله فلا دليل لشخص يزعم أن يوسف أن فعل يوسف إنما هو من شرع من قبلنا أي أنه حكم بغير يوسف ما انزل لغايه ما يقال في ذلك هو ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في تفسيره لسوره النور حينما تكلم عن قول الله جل وعلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحده منهما 100 جلده وتكلم عن الموالاه والمعاداه غايه ما يقال ان المقاربه تجوز عند المصلحه الراجحه مقاربه الكفار القرب منهم القرب منهم تجوز عند التجوز وعند المصلحه الراجح اما ان يقال بان يوسف عليه الصلاه والسلام الذي جاء بشرعه برساله من عند الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت انه يتنازعوا عن عباده الله جل وعلا ويحكموا بحكم الطاغوت من اجل المصلحه فهذا شيء لم يقله احد انما الكلام الذي يرفع التكليف عن الانسان في مسائل الكفر هو الاكراه او الخطا او الجهل على على تفصيل في هذه المسائل وشروط سنذكرها في محلها باذن الله جل وعلا اما ان يرتكب الكفر من اجل المصلحه الراجحه هذا لم يقله احد من العلماء اذ انه ليس في الكون مصلحه اعظم من مصلحه التوحيد وليس في الكون مفسده اعظم من مفسده الشرك ولذلك قال الله جل وعلا وقاتلوهم القتال يا فيه قتل و فيه قتل و يعني وقتال وموت من الطرفين مقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فالانفس يعني والمهج يضحا بها في سبيل الله عز وجل اذا كان اذا كانت من اجل حكم الله جله وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله الامام احمد عليه رحمه الله يقول الا ان الفتنه الشرك الفتنه ما هي الشرك وليست الفتنه النميمه كما يظن بعض الناس او كثير من عوام المسلمين حينما يرون احدا يفتن بين الناس او ينم بينهم يقولون والفتنه اشد من الشرك فيظنون بان الفتنه هي ماذا النميمه بين الناس الفتنه هي الشرك وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله والفتنه هي صد الناس عن سبيل الله جل وعلا الانسان قد يصد الناس عن سبيل الله وهو لا يدري قد يكون داعيه ولذلك دائما الاخلاص هو وال... هو السبب الاخلاص دائما سبب في نجاة الانسان الاخلاص ونذكر بقول الله جل وعلا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه حسنا نذكر ان كثيرا من الناس او بعض الناس لا نقول كثير من الناس يدعون الى انفسهم قد يدعون الى انفسهم جهارا نهارا وقد يدعون الى انفسهم تحت مسمى الدين يستخدمون الدين مطيه يستخدمون الدين مطيه فليحذر الانسان على نفسه فالاخلاص هو سبب دائما هو سبب الخلاص وهو سبب النجاة كما قال الله جل وعلا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباده المخلصين وكما قال الله جل وعلا على لسان ابليس لانه علم قدر الله جل وعلا في هذه المساله وهي حكم كوني قدري قال فبي عزتك لو غويناهم اجمعين الا عباده منهم المخلصين يعلم انه ليس له سبيل الى المخلصين وانما سبيله لمن لم يكن مخلصا لله عز وجل او كانت عنده ثغره من الثغرات ولذلك يحذر الانسان على نفسه وينظر على ماذا يقف وينظر من حوله دائما اذا اراد ان يتفقد نفسه قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم ينظر الانسان من حوله من ينصره من ينشر له اقواله من يدافع عنه اذا راى اهل الباطل حوله فليراجع نفسه الانسان يعني هذه نفس تمرض النفس تمرض وليس لها نجا الا ان تلجا وتعود الى الله جل وعلا الانسان دائما يتفقد نفسه كما اذا مرض في جسده واصابته الحمى مثلا واصابه السعال او اصابه يذهب الى الطبيب كذلك يجب على الانسان ان يحاسب نفسه اول باول لينظر دائما هنالك علامات كثيره ولذلك يعني حتى يعني يعني كما يقول حتى الشعراء يقولون يقولون عن الفتى لا تسل وسل عن قرينه ان القرين بالمقارن يعرف فالانسان ينظر ينظر من حوله من يساعده مع من يقف ومن يروج له لا تظن ان الكفار يروجون لكم دينكم لا يروجون لكم شيء الا اذا كنتم على الباطل العلاقه الحقيقيه بين الانسان او بين المسلم وما بين الكفار هي علاقه العداوه هي علاقه العداوه هذه هي سنه الله عز وجل في خلق منذ ان انزل ادم عليه الصلاه والسلام الى الدنيا حتى انه قال لهم ان هذا عدو لكما ان هذا عدو لكما فالانسان اذا لم يعرف اعدائه ولم يعرف ما يخطط له فسيضيع و... وسيذهب هباء منثورا وعلاقه المسلم مع عداوه الكفار المسلمين وعداوه المسلمين الكفار هي اشد من عداوه الذئاب للغنم ولذلك حتى يعني احد الشعراء يقول يعني قال لا اصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذئب المعزى راعيها ما ليس هنالك يعني علاقه يعني هذا يعني اذكره يعني كنا في السجن ايام ابو مصعب عليه رحمه الله يعني كنا على بطانيه من البطاطين او من البطانيات كان الشاب يعني قد كتبوا على هذه وكانت حتى يعني كان الشرطه يدخلوا ويقولوا ما هذا فينظرون وكان مكتوب عليها يعني لكن ليس على طريقه المظاهرات وانما هي على طريقه يعني بيان هذه العقيده معلقه في في غرفه السجن لا اصلح لا اصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذئب المعزي راعيها اذا تصالح الذئب والمعز عند دار سيتصالح من سيتصالح هؤلاء الناس والذئب جايه الاخوه يعني دائما يذكر في في القصص ويذكر حتى في الاحاديث يذكر من باب الافساد يذكر من باب الافساد والذئب من اشد الحيوانات فتك ومن اشد الحيوانات إذا ولذلك شبهه صلى الله عليه وسلم بالحديث حب الجاه والشرف ما ذئبان جائعان واقتقاف زريبه غنم باضر على دين المرء من حبه الجاه والشرف فال هذه نفسك هي عدوك التي بين جنبك ان ظلمت ان سلمت منها سلمت من اعدائك يعني ليست المساله في الاعداء يعني قبل ان نحذر فلان من الجبهه الفلانيه ومن الجهه الفلانيه لابد لنا ان نحذره من نفسه لان الفساد في فساد فيه وليست في مصاحبته اولئك الناس وانما مصاحبته لاولئك الناس هي نتيجه لهذه المصاحبه يعني هذا ملخص ما ذكرناه لكم وحببنا ان نعيده ونذكركم ب حتى نتذاكر لان التذاكر من افضل العلوم ومن افضل الاشياء فائده للمسلم في هذا اليوم ان شاء الله سنتكلم معكم عن مساله التحكم وهو يعني اخر فصل في هذا الكلام لاننا بعد ذلك سنشرع في قضيه ضوابط التكفير ومسائل الموانع كالعذر بالجهل العذر بالاكراه العذر بالتاويل حتى ننهي هذا الباب ونكون بذلك قد انتهينا من باب كما الباب الذي يسميه بعض العلماء باب العقليات وبعد ذلك ندخل في السمعيه مساله يعني الحكم بما انزل الله لا يحسن بنا ان نتكلم في التحاكم الى شرع الطاوت قبل ان نتكلم في مساله وجوب التحاكم الى الشرع لا يجوز لنا نتكلم في قضيه الحكم غير ما انزل الله قبل ان نتكلم في مساله الحكم بما انزل الله لا يحسن بنا أن نتكلم عن نواقض الصلاة قبل أن نتكلم عن أحكام الصلاة وجوب أن يكون الإنسان وأن يرجع إلى أحكام الصلاة مسألة التحاكم إلى الشرع هي مسألة أساسية من مسائل الإيمان من مسائل الإيمان قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فالاصل التحاكم الى ماذا الى الشرع وهي من مقتضيات لا يصف الايمان لا يصح ايمان المرء الا اذا تحاكم الى الشرع الا اذا تحاكم الى الشرع ايضا قال الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كلمه شيء العلماء كما قلنا لكم في اكثر من مره يقولون شيء نكره كلمه شيء نكره والنكره لها عده احوال لها عده احوال اذا جاءت في سياق النفي او في سياق الشرط تعم تكون عامه فالله عز وجل قال فان تنازعتم في شيء جمله شرقيه هذا النكره جاءت في ماذا في سياق الشرط وكلمه شيء تعم الصغيره وتعم الكبير تعم الصغيره وتعم الكبير يعني سواء سواء كان امرا صغيرا أو كان أمرا كبيرا سواء كان في أصل أو كان في فرع قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل ما معنى التأويل هنا؟ ذكرنا لكم أن التأويل التأويل عند السلس الصالح ليس بمعنى التأويل عند من؟ التأويل متاخرين من الاشاعره ومن المعتزله ومن الجهميه الذين دائما يتكلمون بكلمه التاويل وهي صرف المعنى او اللفظ الظاهر عن ظاهره المتبادر منه التاويل اذا جاء في القران او جاء في السنه فمعناه ما يؤول اليه الشيء ما يؤول اليه الشيء وما يصير اليه الشيء وما يعقبه ذلك خير واحسن تاويلا يعني نهايه ومطافا وغايه هذا يعني نهايه التحكم الى الشرع ان الله عز وجل يهديك الى الخير ويثبتك وينصرك ولذلك يعني كنت اقرا فيما اقرا في قول الله جل وعلا الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبته الامور يقول شيخ الاسلام من تيميا اذا قامت دوله الاسلام فلا بد لها ان تحقق اربعه امور اقام الصلاه قال لان هذه الصلاه يامرون الناس بالاتصال مع الله عز وجل بمعنى يامرونهم بصلوات بصلاه الجماعه ويصلون قال وكذلك يقومون في الاسحار ويدعون الله عز وجل هذا كله من معنى الصلاه ان الله عز وجل او ان الانسان اذا دعا ربه العبد اذا دعا ربه اعطاه اذا دعا ربه اعطاه هذا من اقوى اسباب التمكين ان تطلب من الله عز وجل وحده لا ان تطلب من الامم المتحده ولا تطلب من الناس ولا تطلب من الخلق ان يساعدوك او ان ينصروك انما تطلب من الله جل وعلا قال الذين مكرم في اضي قاموا الصلاه واتوا الزكاه قال وايتاء الزكاه وايتاء المال وايتاء العلم وايتاء الحقوق كل شيء تملكه يدخل في مسمى الزكاه ان كان عندك مال فيجب عليك ان تؤدي هذا المال إن كانت عندك نصيحه فهذا من باب الزكاه التي امرت ان تؤديها ان كان عندك علم كذلك هذا من باب الزكاه التي امرت ان تؤديها فايصال الخير الى الناس من اي شكل كان كل هذه الوجوه كلها تسمى زكاه في لسان الشرع قالوا امروا بمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبه الامور فالامر معروف والامر معروف يعني يشمل كل انواع المعروف والنهي عن المنكر يشمل كل انواع النهي عن المنكر قال اذا قامت الامه بهذه الامور قال مكن الله عز وجل لها مكن الله عز وجل لها فالان الله عز وجل قال ذلك خير واحسن تاويلا يعني واحسن عاقبه واحسن عاقبه فالتاويل هنا مقصود به ماذا العاقبه فالتحاكم الى الشرع هو اصل من اصول الايمان اصل من اصول الايمان لكن الذي نريد ان ننبه له في هذه المساله مساله التحاكم لانه بعض الناس يخلط بين مساله التحاكم الى الحاكم الذي يحكم بما انزل الله والى مساله التحاكم الى الكتاب والى السنه هذا الخلط اوجد يعني كما يقال اوجد يعني ضلالا عند فريقين فريق اخذ ببعض الكلام فرد كلاما اخر وفريق اخذ ببعض الكلام ورد كلاما اخر وكما قلنا لكم في اكثر موضع انه لا يجوز للانسان ان ياخذ بظاهر من القول بظاهر من القول صح يحتج بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والطرف الاخر يحتج بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الطرف الاخر يحتج بايه والطرف الاخر يحتج بآية الطرف الآخر يحتاج بقول عالم و الطرف الآخر يحتاج بقول عالم كما قلنا لكم بعضهم يحتاجوا بقول ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر و يحتاجوا بقول طاوس كفر دون كفر و بابني طاوس كفر دون كفر ويحتاجوا بكلام كثير من الأمة و طرف آخر يحتاجوا أيضا ب أقوال من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فالمسألة أصبحت بين الطرفين طرف فرط فاصبحت عنده درجات ترك الحكم والحكم بغير منزله كلها زيان درجه واحده وطرف اخر صار عنده كله كه اكبر مخرج عن المله واهل السنه والجماعه هم وسط بين فريقين بين فريق بين فريق المفرط بين فريق مغال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج قال يقراون القران لا يجاوز تراقيه ما هو قول العلماء في ذلك قالوا انهم لا يحملون العام على الخاص ولا المطلق على المقيد ياخذون هكذا اطلاقات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم لا يضرب بعضه ببعض ولا يؤمن ببعضه ويكفر ببعض كما يفعل مرجئه هذا الزمان ياخذون بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون الكلام الاخر فالان الكلام في مساله يعني مساله تحاكم التحاكم كما قلنا لكم او الحكم على قسمين اما ان يكون حكم كوني قدري وحكم ديني شرعي وهذا من خصوصيات الله عز وجل هذه من خصوصيات الله عز وجل التشريع تحليل وتحريم هذه من خاصيه من؟, من خاصيه الله عز وجل هل سمعتم في حياتكم ان بعض المتحاكمين في ايام الخلافه الراشده مثلا عند ابي بكر وعمر رضي الله عنهما او في ايام الدوله العثمانيه الدوله العباسيه والدوله الامويه انهم كانوا يتحاكمون في الحلال والحرام عند القضاء هل سمعتم في ذلك انما كانوا يتحاكمون عندهم في مسائل الحقوق في مسائل حقوق الدنيويه والمصالح الدنيويه هذه هي وظيفتهم في مسائل الدماء ومسائل الفروج اما اذا اختلفوا في الحلال والحرام كانوا يحتكمون الى من الى الكتاب والى السنه ولذلك لما اختلف ابو بكر رضي الله عنه وعمر مع عدله بن عباس رضي الله عنهما في مساله ايهما خير في مساله الحج القران او المتاول المتمتع فكان يقول لهم عبد الله بن عباس يقول لمن ياتي اليه قال لهم اقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم تقولن قال ابو بكر وعمر قال ابو بكر وعمر والله اني لا اخشى ان تنزل او تنزل عليكم من السماء حجاره فاذا الكلام في هذا الخلاف في الحلال والحرام كان الرجوع فيه الى من إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كان من ابن عباس في أيام أبي بكر رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لو إنه كان في من قبلكم محدثون وإن يكون في هذه الأمة فعمر وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعده لكان عمر وايضا قال الله جل وعلا في حق ابو بكر رضي الله عنه ثانيه اثنين يدهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ومع ذلك لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون قيمه لكلام مخلوق اذا خالف كلامه قيمه لكلام مخلوق اذا خالف كلامه كتاب الله عز وجل او سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالعبره ليست في قول صحابي وانما العبره في موافقه هذا الصحابي لقول الله عز وجل او لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالنا في هذا في هذه الايام نقدم كلام بعض المشايخ او بعض العلماء على كلام الله عز وجل او على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو قسناهم والله لو جمعناهم جميعا لا يساوي احدهم علم اقل واحد من هؤلاء الصحابه الذين سبقوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي يقول عن نفسي والله ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل لضربته إليه أكباد الإبل هو نفسه الذي يقول عن عمر رضي الله عنه حينما دفن قال والله لقد دفن في هذه الحفرة تسعة أحشار العلم تسعة أحشار العلم ياتي بعض الان المبتدئين وبعض المشايخ ويقول اخطا عبد الله بن مسعود اخطأ ابو بكر رضي الله عنه ولا نجد احد من الحاضرين او احد من الطرف الاخر او من الطرف الذين مع اي طرف اخر يرتعد له انث بينما لو ذكر احد العلماء او احد المشايخ باي كلمه ولو تخطي نجد انوفا ترتعد وهذا الكلام انساني يعني حقيقه لا لا يجب عليه ان يرتعد انفه او لا يرتعد انفه لكلام الله عز وجل وليس لكلام اي احد من العلماء لان اقوال العلماء كما قلنا لكم يسوغ اتباعها ولا يجب يسوغ اتباعها ولا يجب فحينما نقول الحكم ان الله عز وجل هو الحكم نقصد بذلك فيما يتعلق بالحكم الكوني القدري وهو حكم التكوين وهو كن فيكون ان الله عز وجل هو الذي يختص بالخلق ويختص بالتدبير كما قال الله جل وعلا قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر وكذلك الحكم الدين الشرعي كما قال الله جل وعلا ان الحكم الا لله الا له الخلق والامر ولا يشرك في حكمه احد انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الا فهذا هو الحكم الدين الشرعي وهو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تقييرا او وضعا اما الرجوع الى حكم الحكام وان كنا قد نسمي حكاما الا اننا نسمي الحكاما باعتبارا باعتبار ونسمي فلانا حكما باعتبار معين يكون حكما فيما لا يخص حكم الله جل وعلا انما فيما يخص حكم الحكم الذي يحكم في حقوق الناس او حكم القاضي فيما يخص وظيفته فيما يخص وظيفته ولذلك قبل هذه الايه قال الله جل وعلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم طاعه ولي الامر فيما تكون تكون فيما يكون من خصوصيته كالامر مثلا بالجهاد كالامر بكل اعمال الدنيا كان اذا والله امرا اذا ارسله في في امر يجب عليها ان يطيعه في امور الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف وكذلك تجب عليه طاعته اذا تحاكم اليه فيما يخص احكام الحقوق فيما يخص احكام الحقوق فهذه ترد فالله عز وجل قال فان تنازعتم في شيء الان هذا الشيء مقصود به احكام الحلال والحرام ام مقصود به احكام الحقوق ان كانت مقصودها احكام الحقوق فهذه ترد الى من الى الله والرسول ام ترد الى الحاكم حقوق ترد الى الحاكم ترد اليه الحاكم ولذلك الخوارج اشكل اول من اشكل عليهم مساله التحاكم هم الخوارج الذين جعلوا كل الامور بمرتبه واحده وهم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم يقرؤون القران لا يجاوز التراقيم فكفروا الحاكمين وكفروا المتحاكمين وقالوا حكم الرجال في دين الله حكم الرجال في دين الله تحكيم الرجال في دين الله كما قلنا لكم في اكثر من موضع كفر مخرج عن المله تحكيم الرجال في دين الله كفر مخرج عن المله بمعنى ان الله عز وجل لو انزل ايه هل نعرض الايه على الناس فنطلب حكمهم ان نحكم بهذه الايه او لا نحكم هل يجوز هذا الكلام هل يكون هل يجوز ان يعرض القران على الناس نحكم بهذا القران او لا نحكم بهذا القران هذا يخالف قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله يعني الحاكميه تكون لمن للشريعه والناس محكومون ومن ابى الدخول في في الاسلام يقاتل حتى يكون الدين كله لله اذا حينما يكون القران هو الماده الماده التي يحكم عليها الناس اذا سيكون القران لا يقاتل من اجله انما يقاتل من اجل هؤلاء الناس ويعرض ويعرض عليهم يعني انرضوا واخذوا وان لم يرضوا نتركهم لا الكلام ليس كذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه يعني هنا مكانهم مكان العبيد ومكانهم مكان المطيعين لا مكانهم مكان الحاكمين على الشريعه لان الشريعه هي الحاكمه وليست المحكومه ولذلك قلنا لكم في اكثر من موضع ان قولهم ان الاسلام هو المصدر الوحيد والرئيس للتشريع هذه كلمه كفريه هذه كلمه كفريه لانها لاننا في هذا الكلام نجعل الشريعه تحت سياده من المشرعين فلا يكون لها وجود ولا يكون لها اعتبار ولا يكون لها سياده على الناس الا بعد ان تمر على من على المشرعين فالخوارج اشكل عندهم هذا الاشكال وكان شعارهم كما كان شعار الشبيب الشيباني دائما يقولون ان الحكم الا لله هذا شعارهم ان الحكم إلا لله لا هذه كلمه حق اريد بها باطل نعم ان الحكم إلا لله لا اي حكم والحكم الكوني القدري وهو ما جادل ابراهيم عليه الصلاه والسلام النمرود قال ان الله اتي بالشيء قال ان الله قال ربي الذي يحيي يميت قال انحييهم يميت قال ابراهيم فان الله اتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهة الذي كفر وكذلك مسألة التحليل والتحريم هي كما قلنا لكم خاصية من خصوصيات الله عز وجل لا يجوز لملك مقرب ولا لنبي مرسل أن يكون مشرعا مع الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرط اليهود المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد الله وعندما ورسوله العبد يتلقى الأوامر ممن من الله عز وجل كما قال الله جل وعلا أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى فلا يحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مشرعا مع الله جل وعلا فنقول لكم ان الخوارج اشكل عليهم هذا الشيء حينما حصلت حادث تحكيم وهي حادثه مشهوره فقالوا حكم الرجال في دين الله حكم الرجال في دين الله مو معلوم عند كل اهل السنه والجماعه ان تحكيم الرجال في دين الله عز وجل كفر ومخرج عن المله لان العبد لا يجوز له ان يكون حكما على كتاب الله انما هو محكوم ومامور وعبد لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وما كان مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا اي يكون لهم الخيره من امره ليس هنالك اختيار ايضا قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما اجربينهم يكفي لا يكفي ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت يكفي لا يكفي قال ويسلم تسليما ويسلم تسليما بخلاف بخلاف من بخلاف حكم العبد بخلاف حكم العبد العبد قد يتحاكم الانسان اليه في حق من حقوقه ويعلم هذا العبد ان هذا الحق له او يتحاكم في مساله حد من الحدود كما حدث مع ابي بكر حينما شهدوا على المغيره بن شعبه انه ماذا انه زنى بامراه فلم يكتمل النصاب لم يكتمل النصاب فشهد ثلاثه وتراجع الرابع فامر عمر رضي الله عنه بجلدهم امر بجلدهم فعند ذلك قال له عمر رضي الله عنه لا اظن ابي بكر قال له تب حتى اقبل شهادته قال والله لا ارجع قال والله لا اجلدنك فقال له عمر فقال له علي رضي الله عنه والله لان لأ جلدته لارجم من صاحبك هذا لو كان حكم شرعي يجب عليه ان يسلم ماذا ان يسلم تسليما شهاده على الزاني يجب ان ان يكون نصابها ماذا اربعه يجب ان يكون نصابها اربعه لان اذا اكتمل النصاب يقام الحد لكن قال هل من الممكن ان يكون الشهود الاربعه كاذبين ولا غير ممكن ممكن ان يكونوا كاذبين هل يجب على هذا الشخص ان يقتنع بانه زان ها هل يجب لا يجب حتى لو كان الانسان اخذ حق انسان فقال له سيد الخلق وهو صلى الله عليه وسلم قال فمن اقتطعت له حقا من اخيه فلا ياخذه فانما اقتطع له قطعه من النار اقتطع له قطعه من النار لكن الخلاف في الحكم الشرعي يجب على الانسان ان يسلم به تسليما ولو كان على خلاف هواه وعلى خلاف ما ترغب ما ترغب نفسه على خلاف ما ترغب نفسه كالخلاف في كثير من الاحكام الخلافيه الحاصره او الاحكام حتى القطعيه الحاصره يجب على الانسان وان خالفت هواه وان خالفت وهو يجب عليه ان يسلم لله عز وجل ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم تسليما تاما ويعلم ان الخير هو في اتباع كتاب الله عز وجل والخير في اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك الف يعني القرافي كتاب سماه الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وبين ما هو الفرق بين الحاكم اي القاضي والحكم وما بين المفتي وما بين المفتي أبين أن الحاكم قوله ملزم في أحكام الدنيا لكن المفتي في أحكام الدين قوله ليس بملزم ليس قوله بملزم لأن المفتي هو بمثابة المخبر هو بمثابة ممن؟ بمثابة المخبر عن الله عزيز وبرجرد ينقل الخبر ينقل من؟ الخبر بخلاف الحاكم من؟ الذي يسمع الخبر وبعد ذلك يحكم وبعد ذلك يلزم بعد ذلك يلزم ولذلك قلنا لكم في اكثر من مره ان اقوال العلماء في المسائل الاجتهاديه يسوغ اتباعها ولا يجب بخلاف الاحكام الشرعيه القطعيه فانه يجب اتباعها ومن لم يتبعها لم يكن مؤمنا بل يحكم عليه بالردة يحكم عليه بالردة وذكرنا لكم حديث قدام مروان رضي الله عنه حينما استحل شرب الخمر استحل شرب الخمر لو كانت المساله اجتهاديه كان مساله خلافيه في المذاهب لا يجوز لعمر رضي الله عنه ولا لا ابي بكر ولا لغيرهم ان يلزم الناس بماذا بخلاف ما يعتقدون انسان يرى وجوب قراءه الفاتحه في الصلاه لا يجوز له ان يلزم الناس بوجوب قراءتها لان بعضهم قد يرى عدم قراءتها لكن انسان لا يرى حرمه الخمر هنا يستتاب هنا يستتاب من الردة فلذلك قال لهم عمر رضي الله عنه بقدام نضعون ولمن معه قال فاما ان ترجعوا عن قولكم فتجلدوا الحد فتجلدوا الحد في ظهوركم واما ان تبقوا على قولكم فتضرب اعناقكم فتضرب اعناقكم اذا الاحكام القطعيه لا ليس هنالك فيها مجال الا الالتزام ومخالفتها تعني الردة مخالفتها تعني الرد او الوقوع في الردة بينما الاحكام الاخرى احكام الاخرى هذه يسوغ اتباعها ولا يجب ولذلك ايضا يعني قال ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه مدارج السالكين حينما تكلم عن درجه التحكيم في قول الله جل وعلا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال ولا يجوز تحكيم غيره لا في اصول الدين ولا في فروعه ولا في صغير ولا في كبير قال فان عدم حكمه فان عدم حكمه يعني الحكم القطعي يتكلم الان عن القياس قال فان عدم حكمه صار تحكيم غيره صار تحكيم غيره من العلماء في مسائل الاجتهاد في القياس وغير القياس قال من باب اكل المضطر للميته من باب اكل المضطر للميته بل احسن احواله ان يكون من باب التيمم عند فقد الماء يعني الانسان يسمع اذا لم يجد دليلا لا في الكتاب ولا في السنه دليل صريح يصير اتباع غيره من العلماء في الاجتهاد المسائل الاجتهاديه التي نقول عنها الاجتهاد في مورد النص التي ليس فيها نص من باب التيمم عند فقد الماء اول شيء قال من باب اكل المضطر الميته بل احسن احوالها ان يكون من باب التيمم عند فقد الماء ولماذا قال من باب التيمم عند فقد الماء ها هنالك قاعده تقول اذا حضر الماء بطل التيمم اذا اذا اتبعت قول عالم ولم تجد نصا لا في الكتاب ولا في السنه وهذه مساله تكلم عنها العلماء في مساله التقليد التقليد العامي للعالم وتقاليد العالم للعالم متى ما وجد نصا من كتاب الله عز وجل يصير ايضا حكمه اذا وجد الماء بطل التيمم اذا وجد الماء بطل التيمم فهذه المسائل يعني ايضا قال الامام الشافعي عليه رحمه الله قال لا يحل لا احد يؤمن بالله اذا استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعها لقول احد ان يدعها لقول احد الان يعني تكلمنا معكم وقلنا في الفرق بين مساله التحاكم الى القضاء والتحاكم الى الشريعه التحاكم الى الشريعه يعني نلخص لكم يعني قبل ان ننهي يعني في خمس دقائق او نكمل ان شاء الله يعني في الدرس القادم حتى ننهي هذا الموضوع انها تام ونذكر اقوال العلماء في هذا الموضوع نلخص لكم يعني هذه المساله التحاكم ينقسم الى قسمين اما ان يكون التحاكم في في طلب الاحكام الشرعيه الحلال والحرام وهذا له طريقين طريق الأول إما أن يكون مباشرة من الكتاب وإلى السنة ولا يقصد بهذا التحاكم أن يكون هناك طرفان لا يقصد أن يكون هناك طرفان لأن الإنسان قد يطلب حكم الله عز وجل ويكون لوحده مثلا يقع في مسألة من مسائل البيوع مثل البنك الإسلامي أو مسألة من المسائل مثلا تتعلق بمسألة السلب ومسألة الغنائم كما تحصل في الجهاد فيطلب حكم الله عز وجل جل وعلا لان طلب حكم الله حكم الله طلب حكم الله جل وعلا بيتم بطريق واسطه اذا كان الانسان قادر وكان عالم وكان من طلبه العلم ويستطيع ان يبحث وظرف مهيئ له يرجع مباشره الى الكتاب والى السنه ونسمي هذا الشخص ماذا متحاكم ويدخل تحت قول الله جل وعلا فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن وتأويله ويدخل تحت قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلم وتسلم وإما أن يكون هذا الشخص عام أو عالم لكنه غير مؤهل في هذه المسألة إما علميا وإما لأنه غير متفرغ لهذه المسألة فيطلب حكم الله عز وجل عن طريق مفتن عن طريق مفتن بمعنى انه يساله وذلك يخبره بماذا يخبره بحكم الله لا بحكمه يخبره بحكم الله عز وجل في هذه المساله فاذا كان النص قطعيا قال له حكم الله عز وجل في هذه المساله كذا وكذا فهذه يجب اتباعه هذه يجب اتباعها و اما اذا كانت مساله اجتهاديه يقول فيها يعني قال الله عز وجل كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكن هذه هذه الاجتهادات يسوغ اتباعها ولا يجب يسوغ اتباعها كما قلنا لكم ولا يجب لكنها متعلقه في الحلال والحرام ولذلك قلنا لكم ايضا ان هذه الاحكام لا يجوز ان تنسب الى الله عز وجل وان كانت حلالا وحراما لانها من باب الاجتهاد والعلماء دائما كانوا يقولون الامر الراجح عندنا الامر الذي يصلح عندنا فدائما لا ينسبون هذا الى الله جل وعلا لأن لانهم مجتهدون وقد يصيبون الحق وقد لا يصيبون الحق وهذا حكم يعني مطرد في كثير من المسائل حتى في القضاء ان الانسان قد يصيب وقد يخطئ حتى في مسائل الحديث حتى ان العراقي قال في الفيه قالوا بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطعه قالوا وبالصحيح والضعيف حتى الحديث الصحيح والضعيف قصدوا ماذا حكم الظاهر حكم الظاهر والطرف الاخر قد يطلب الحلال والحرام من ماذا يطلب من القانون تجد يقتقوله الخمر حرام وقل لا تعال دعنا نذهب وننظر ماذا يقول الدستور فهذا التحاكم تحاكم هذا كفر مخرج عن الملة حتى لو كان الانسان يرى حرمه الخمر ويقول لهذا نقول يقول لهذا هذا حرام فيقول له لا نتحاكم الى القانون نتحاكم الى الشعب فاذا رضي الشخص الاخر وهو الذي يرى حرمه الخمر مثلا يرى حرمه الخمر او يرى حرمه الزنا ويقول له ان الله عز وجل يحرم الزنا ويحرم الخمر والطرف الاخر يقول له دعنا نرى راي الشعب نحن نرضى بما تفرزه الصناديق الاقتراع الرضيه بحكم الله جل وعلا نرضى فاذا وافق الشخص على التحاكم في هذه المساله اذا رضي الانسان بالتحاكم في هذه المساله الى غير شرع الله عز وجل ولا ياد بالله يكفر حتى الذي يرى الحرمه حتى الذي يرى الحرمه واذكر يعني فيما قلت لكم انه حصلت عندنا في الاردن في بدايه او في نهايه التسعينيات عندنا شيخ يسمى ابو ظن او ابو ظلط الان صار اسمه ابو ظلط كان معارضه والان مواله فابو ظلط تكلم في البرلمان عن مساله ما هي هذه المساله قال بما انه الدستور الاردني يقول بان الاسلام هو دين الدوله وبان الاسلام هو مصدر الرئيسي او مصدر مصادر التشريع فنحن نطالب بالغاء ماذا نقالب بالغاء الخمر في الطائرات عاليه بالطبع القانون هذا حتى في البرلمان لا يسمى تشريعا يسمى مشروع مشروع تشريع بعد ما زال يعني ليس مشروعا انما هو مشروع لا زال هؤلاء يطرحون المشروع فقال يعني هذا ابو زنط وهو احد كان احد كوادر الاخوان المفلسين فقال والذي سيقف ضد هذا القانون يعني منع الخمر في طائرات عاليه هو كافر مرتد ليش لانه في رايه في صداجته يعارض حكم الله جل وعلا فوقفت له عندنا نائب تسمى توجان فيصل توجان فيصل هذه تنادي بتعدد الازواج تعدد الازواج للزوجه تقول كما ان الله عز وجل حل للرجل ان يتزوج اربع نساء كذلك انا اطالب انت تزوج المراه اربع رجال فالان وقفت له قالت له انت الكافر ولست وليس من يعارضك لان من يضع دين الله عز وجل تحت تحت تحت التصويت والكفر هذه علمانيه مرتده ومع ذلك فهمت دين الله جل وعلا وقالت له ان هذه القبه هي لمناقشه المسائل الخدماتية التي تهم المواطن الأردني وليست لمناقشة الدين لأن دين الله عز وجل ليس محل للنقاش ليست محل للنقاش فرد عليها كان الشخص اسم إبراهيم زيد الكيراني فقال يعني وللعلم يعني من باب الشيء بشيء يذكر أنه يحتج بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام منه من شرع من قبلنا فقال لا لا يجوز لمن ليس عنده علم في الشريعة أن يتكلم بأحكام الله جل وعلا فأرد تريقات أنا مستعدة أن أناظركم أمام الشعب الأردن كله وأبين لكم من هو الجاهل أنا أم أنتم فالشاهد في هذا الموضوع أن العلمانين يعرفون بأن دين الله عز وجل أو الديانات كلها يعني تسلم الإنسان يدين يدي الله عز وجل دين دين لنسان دين الله عز وجل بهذا الدين الدين ليس محل للاختيار وليس محل للتسويق ولا يجوز لانسان ان يرى او يعرف دين الله عز وجل مع الطرف الاخر والله بما ان الشعب الاردني مسلم فسنعرض عليه الشريعه كما يعلق بعض الشرعيين في بعض الجبهات ويقول باننا سنعرض الشريعه على الشعب السوري والشعب السوري بما انه مسلم فسيختار الشريعه هو شرع الله عز وجل يعرض على الناس حتى يقبلوا ام لا يقبلوا بدين الله عز وجل يعرضوا عليهم فاذا قبلوا والله قبلوا واذا لم يقبلوا نبقى ندعوهم هذا يعني هذه مساله يعني عظيمه من العظائم دين الله عز وجل موجود ويطبق كما هذه الدساتير موجوده ومن يخالفها عندهم يسجن ويحبس ويؤذى وهذا موجود عندهم لماذا يعني يصير من الزم الناس بدين الله عز وجل ارهابي ولا يصير عندهم من الزم الناس بالقوانين الوضعيه لماذا لا يصيروا ارهابيا انا اتعجب من هذه المساله القوانين كلها ملزمه عند الناس كلهم كل الدول امريكا ام الديمقراطيه سويسرا ام الديمقراطيه عندهم القوانين ملزمه ويعاقب من خالف هذه القوانين ويعتبر الملتزم بهذه القوانين يعتبره يعني إنسان متحضر بينما لو قامت دولة إسلامية وألزمت الناس بشرع الله عز وجل تعتبر إرهابية تعتبر إرهابية يعني الآن أتعجب لماذا يلزم الناس بكلام الخلق وكلام المخلوق ولا يلزمون بكلام الله عز وجل وهذا يعني قمة التعجب تناقض ويتنزل معهم بعض السذج او بعض الجهلاء ويقولون باننا سنعرض الاسلام على الناس سنعرض الاسلام على الناس ويخلطون مسائل الدعوه مع مسائل الدوله حينما تقوم دوله الذين مكنوهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله يعني يخلطون الحابل بالنابل ويلبسون على الناس فهذا النوع الاول من نوع التحاكم وهو من الايمان التحاكم للشرع والنوع الاخر الذي يقابله هو التحاكم في الحلال والحرام وفي الشريعه وكفر مخرج عن المله ويدخل تحت المقوله المشهوره التي وضعت في غير محلها وهو تحكيم الرجال في دين الله جل وعلا وان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله ننهي هذا